يا شيخ كيف يحفظ الله عز وجل من وساوس الشيطان أنا أعاني بشدة وساوس من وساوس الشيطان شوف الشيطان حله بسيط يعني الذي يقرأ آية الكرسي الصباح لا يقرب الشيطان ذلك اليوم وفي المساء لا يقرب ذلك الليل، ومن أغلق الباب وقال بسم الله لا يقرب الشيطان تلك الليلة وأذكار الصباح الشيطان بسيط حله لكن المشكلة بشياطين الإنس هؤلاء هم المصيبة لكن الله عز وجل أنا أخشى الله أن لا تتفلت الآية قال تعالى ثم لا نعم تذكرت الله عز وجل يتكلم على لسان إبليس عليهم الله يقول ثم لا آتي يتوعد يقول لله ثم لا من بين أيديهم تصور ومن خلفهم اسمع الشيطان يتكلم مع رب العزة ثم لا آتي أين؟ قال من بين أيديهم هكذا ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هل اليوم يعني فكرت بهذه الآية؟ هل فكرت فيها؟ طيب أعيد قال تعالى ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ما قال من فوقهم بمعنى هو يحيطك من جميع الجهات لأنك لا ترى قال العلماء لماذا لم يقل من فوقهم رغم أنه يأتي من فوق قال كأن الله عز وجل يقول أنا فوقك ارفع يديك سأكفيك شرة أنا فوقك ارفع يديك سأكفيك شرة هذا معنى لهذا قيل الحسن البصري كيف نتخلص من الشيطان قال رأيت إذا مشيت بواد ورجل عنده غنم وهجم عليك كلب الغنم ماذا تصنع قال استعينوا بالراعي يعني هنا ذي الراعي يا راعي قال والشيطان الكلب فاستعن بالله عليه والشيطان كلب فاستعن بالله عليه لهذا الله عز وجل قال ما قالوا من فوقهم كان الله عز وجل أنا فوقك فقط ارفع يديك وأنا أكفيك لهذا إن, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسوطون قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح